إِنَّمَا أُنزلنا عَلَيْكِ كِتَابَنِ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَمَنِ اهْتَدَى فَلِيَنَّفَعْ نَفْسَهُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَنِ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ امَّا مَنْ يَتَوَفَّ فَالْآنَ فُتِحَ مَوْتُهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِيمَا نَامِجَا سَيُنْسِفُ كُلَّ فِي قَضَاهُ الْمَوْتُ وَيُنْسِبُ أَخْرَا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إن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 كل الله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأذت قلوب الذين لا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 كُمُوا بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَفْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون